أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير منومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على فلواتهم يحافظون أولئك أولئك هم الواردون الذين يرسون الفردوس هم فيها خالدون أولئك هم الواردون الذين يرسون الفردوس هم فيها خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سنانة من طين ثم جعلناه نطفة في طرار ثم خلقنا المطفة عنقة فخلقنا العنقة مضرة فخلقنا المضرة عواما فكسونا العوام لحما ثم أنشئناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك ثم إنكم يوم القيامة سبعة ولقد خلقنا فوقكم سبع ضرائق وما كنا عن الخلق الاثنين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض وإنا على ذهر به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فراكه كثيرة ومنها تأكلون, ومنها تأكلون وشدرة تخرج من طور سيماء تنبت بالدهن وَصِلْغٍ للأنكليا وإن لكم في الألعام لعبعة نسيكم ولكم فيها, منافع ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم أعوذ الله ما لكم من إله غيره أفلا تستقون فقال الملوذين كبروا من قومه ما يريد أن يتقضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بآذا فيها وإن الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا بعيننا ورحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلق فيها من كل زوجين وأهلك وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين إنهم مغربون فإذا استويت أنسوا نَعْمَكَ عَلَنَا فَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي نَجَّانَا مِنْ القوم الظَّالِمِينَ وَكُنْ بِأَنْزِلِ مُنْزَلَمٌ مُبَارَكٌ وَأَنْتَ خَيْرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِمَنْ كُنَّا نَمُوتُ ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا قَرِيبًا فعرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إلهِ غيره أَفَلَا تَسْتَقُونَ وَقَامَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِالْقَوَالِ الْآخِرَةِ وَأَتَرَفْنَا مِنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَأَتَرَفْنَا مِنْهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هانا إلا بَشَرٌ يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن طعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لقاصرون أيعدكم أنكم إذا ميتم ترابا وعرابا أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال رب بما كذبوا قال عن قليل مما يصبحون نادمين فأخلت صيحت بالحق فجعلناهم غزاة فجعلناهم غزاة فبعد للقوم الظالمين ثم شر من بعدهم قرولا آخرين ما تسبق منهم من جل وما يستغفرون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 إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وخومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولغا آتينا موسى الكتاب لعلهم يحذزون وجعلنا ابن مريم وأمه آية باربعة ذات قرار وبعين يا أيها رسل كلوا من الطيبات وعملوا صالحا إني بما تعملون علي وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقفعون بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون فذرهم في غمرتهم حتى حين أن ما نمثوا به من مال وبنين نسانع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 أنهم إلى ربهم راجعون وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات أولئك يسارعون في الخيرات وهم لا سابقون ولا نكلف إلا وسعا ولا نكلف نفسا إلا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمرتهم من هذا بل قلوبهم في غمرتهم من هذا ولهم أعمالهم من دون ذلك هم لها حتى إذا أخذنا مترفين بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجعروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قد كانت آياتي ذتنا عليكم فكنتم على أعقابكم تنكفون مستكبرين به ثامرا تهجرون أفلن يتدبروا الفول أنجان اهو لَمْ ياتي اهو الْأَوَّلِينَ أَفَلَمْ اهو مالا ياتي اهو مالا ياتي اهو مالا ياتي اهو مالا ياتي اهو مالا ياتي اهو مالا أَمْ يَقُولُونَ بِهِ ياتي بَلْ مالا للحق وأثرهم للحق كارهون ولو استبع الحق أهواءهم لفزدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم أم تسألهم خرجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين وَإِنَّكَ لتدعوهم إلى صراط مستقيم وَإِنَّ الذين لا نؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكمون ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعملون ولقى بالعذاب ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون حتى إذا ابتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مغلسون وهو الذي السمع والأبطار والأفلة قليلا أما تشكرون وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت ولو اختلاف الليل والنهار أفا تعقلون بل قالوا مثل ما قالوا الأولون قالوا أئذا مثنا وقلنا ترعبا وعظاما اننا لمبعوثون لقد وعينا نحن وهذا هذا من قبل ان هذا الا اصاب طير قل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون سيقولون لله فلا تذكرون قل من رب في السنع ورب العرش العظيم فيقولون لله قل أفلا تستقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بمن خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصبون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون قل إما تريني ما يوعدون رب فلا تجعلني في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما لقادرون إذ فعب التي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل رب أعوذ بك من أمزاد الشياطين وأعوذ بك رب أن يحمرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون قال رب ارجعون لعلي أعملوا فالحا فيما تركوا كلا إنها كلمة هو قائلها كلا هو ومن ورائهم برزق الى يوم يبعثون فإذا نبغا بصر فلا مَوَازِينُهُ فَلَائكَهُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّت مَوَازِينُهُ وَمَنْ خفت مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فِي جَهَنَّمَ خالدون تلفح وجوههم من خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم الله تلفح وجوه لم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بهم تكرمون قالوا ربنا ظلبت علينا شقوتنا قالوا ربنا ظلبت علينا شقوتنا وكنا قوضا مالين ربنا منها ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإننا ضالين الميم كان فريقا انه كان فريقا من عبادي يقول إنه كان من عبادي سخرية سخرية حتى ان اصير الرحيمين فانت خبت امهم حتى انثوكم ذكري وجودكم منهم هم صباحون ان اليوم بما صبروا أنهم هم هم في الأرض عدد سنين قالوا لبسنا يوما أو بعض يوم فسأل العادين قال إن في بالله فليل وأنكم كنتم أَنَّمَا أفحسبتم أنما خلقناكم عبسا وأنكم إلينا لا ترجعون يا حاسب الدم ابا حاسب دم اننا خنثنا الله الملك الحفظ لا إله إلا أما حفاظه عند ربي إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الكافرون وقو ربه في <تصفيق> الورحم